Book 2 65 Kamsa tunu asitun <imitation> Kamsa Heitamine kaks En nefi ithnaan El nefi ithnaan Kas see sõrmus on kallis? Halil haada mu gali thaman? هل الخاتم غالي الثمن؟ اي، سي ماكسب عينولت صدع يوروت لا، يكلف مئة يورو فقط لا، يكلف مئة يورو فقط كويتمولن عينولت ويس كماند لكن معي خمسون فقط لكن معي خمسون فقط Oled sa juba valmis. Häl surta jähizan? Häl sõrt Ei, veel mitte. La, leise baad. La, leise bad. Aga kohe olen valmis. Läkin sa ajhazu haalan. Läkin sa ajhaz halen. <تصفيق> هل تريد مزيدا من الشوربه؟ هل تريد مزيدا من الشوربه؟ اي ماي سووي روهم. لا لا أريد أكثر اغا ويل لكن ايس كريم اخر. Elad sa juba kaua siin? Hel saara ka mudda tun tawira, wa anta taskunu huna? Hell saarele mudda tawira, wa enda teskunu Ei, alles esimest aastat. Lä, Saarali Sharun vahed. Lä, lii Sharun vahed. Kuid ma tunnen juba palju inimesi. وقد صرت اعرف الكثيرين وقد صرت اعرف الكثيرين سويدت هل تسافر غدا الى داركم هل تسافر غدا الى هي هل سنذهب الى هل لا فقط في العطلة الأسبوعية لا فقط في العطلة الاسبوعيه اكما تولن يوبا بوهاب فالتاغاسي ولكني سارجع يوم الاحد سأرجع يوم الاحد كاسو توتارون هل قد بلغت ابنتك سن الرشد هل قد بلغت ابنتك سن الرشد ت شيءيتديشت لا هي الآن بلغت السابعة عشرة لا هي الآن بلغت السابعة عشر أقد لا ييك سبر ولكن قد صار لها صديق ولكن قد صار لهاصديق؟ Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.